سَيُؤْطِنُ الرجيم مَا غَرَقَ مَالُ الرَّقِيْبِينَ الَّذِينَ آمَنُوا كتب عليكم کما کتب آلال لذین من قبل کم کتب آلائكم سیام کما من قبل اَنتَ تَذْكُرُ اِذْ بَالِى تُمُ فَأَمَّا مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ الذُّنُوبَ O Lord, O Lord, O Lord, نَكْرُمُهُمْ من ألا من قَوَّامَ لِي يَقْبَلُ نَارَ وَمَنْ مَنِ فِي و الّذين آمنوا قرط دا ليكم مو... مَا وَمَا موسیقی لا تُنِلَ إِلَّا مِن خَغَر وَعَلَّذِي نَئْقَي فِي يَدِكُم فمن تصوه خيرا فهو خير باید القوحان هبا للناس وبينات من الهزار كَذَّرَ مَظَانَ الَّذِي أُلْزِمَ بِالْقُرْآنِ بِدَلِيلٍ وَبِيَدٍ مِنَ الْغُذَّاءِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تجدني تمشط غرف الليل ومن كان ناري بعد على سفر All <makes> right. <noise> الذي حنزل في ذي القرآن غلل الناس وبينات من الهدى والفرقات من كان ميضاً أو على السفر من أيام من شكراً <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بكم الستر ولا يريد بكم الستر يريد الله بكم الستر ولا يريد بكم الستر عليكم من الی تو را جالا مازا đã tao ở để thu các miếu mẹ vềục وإذا سألت عبادي عني باي اذا اجيب إذا هوجي موتا اواتنا اذا بي غنمي الشدود وإذا ساقنات مطوئة بإلى لیلی طول تو می خورم و نه تو يفو ماتين مسا جد ما